الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدن لكلماته وهو السميع العليم. وَإِن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْنِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجِهِمْ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَهَا مُجْرِمِيَهَا لِيُنْكِرُوا فِيهَا وَمَا يُنْكِرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يُنْكِرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قالوا لن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 الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بِمَا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم, وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على ان حسن وغرته الحياه الدنيا وشهدوا على ان فسهم وشهدوا على ان حسهم انهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون ولكل درجه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 drinkina qatl auladuhum shuraka'uhum liyarduhum wa liyalbisoo 'alayhim deenuhum walaw sha'a Allahu ma fa'aloo fa dharhum wa ma yaftaroon wa qalu hadhihi an'am wa hathth hijr دعمهم وهنعام حرمت ظهورها وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء ان عليه سيجزيه بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الالباع خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وانكم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 معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا نكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أذمر وآتوا حقه يوم حصاده وَلَا يسرفوا إنه لا يحب المسرفين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 حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبن اثنين ومن البقر اثنين قل ها الزكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم مما افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولا اجد فيما اوحي الي محرما على طاع يطعمه الا ان يكن ميتا الا ان يكن ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس فانه رجس او فسقا اهلل لغير الله به فمن اقر غير باغ ولا عاد ف ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي غفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت قهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فَإِن كَذبُ كَ فَقُ رَبّكُمْد رَحْمَة ساتِ وَلَا يُرَدُ بَأْسهُ عَ القَووم الجنين سقول الذيينَ أشًْاكُ لَ شاء الله مَا أشَكْناَ وَلا أَباءونَ وَلا حَرَمن مِن شيءَ كَذَلِكَ كَدذبَ الذيينَ مِ قبل إِم حذق بأسَن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 فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَكُنْ تَرِاهُ الَّْذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُنْتَ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ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 هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصايا بني اسرائيل لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء دَ رَحمَةَ النعََّغُم بِق ي رَبِّهِم يؤِّرون وَهذاَا كِتاب أَزَلنمباركُ فَتَّبُِهُ وَاتَّقُلَ عَبُم تُحَمونأَ أن تَقُوا إمَا أزِنَ الكِتاب على قاءِ فَدَين م قَن وَ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 قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ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 ادعى ابراهيم حنيفًا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا اول المسلمين قل اغير الله ابغي ربا هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَذَرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِقَ الارض ورفع بعضكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ان ربك سريع العقاب وانغه لغفور رحيم الله اكبر